What? Don't fit in love. Amen. ولا تجادل عن الذين يخسنون أنفسهم ترجمة نانسي قنقر ột род огод وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا أَأَنتُمْ مَا أُولَٰئِكَ إِذَا بَنَوْا مَن نُّفِىَ الْآيَاتِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُ فَمَنْ يُجَادِلُ